الله اكبر الله اكبر الله. لا اله الا الله اشهد ان رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح تصامم الصلاه تقامت السلام الله الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك العقل وإياك السامين اهدنا الصورة المستقيم Let's mm -hmm. في هرة الشميم فسقون ولكم فيها تدعون نزل من رسل رحيم ومن أحسن Siraatta Filhoının Siraatlihina Elemmuv vraikulallah dúhm sinn formiste aga kyllä olta beeulle santa olivat ادفعه التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدد Mm-hmm.